بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسكرون ما أنثى بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 ولا تطع كل حل في مهين هم ما زم الشائبين مانع للخير معتد الأثين أتولى بعد ذلك زني أن كان ذمالي وبنين إذا تتل عليهم آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرم النها مشبحين ولا يستثنون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 أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَوُعِدُوا عَلَى حَوْضٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَقَاصِرُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسقهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Asa Rabbu Naa ayubillana khairan minha. Innaa ila Rabbina raqibun. Kdzalik al azad, wa la azab al akhirat akbar.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 أم لكم إيمان علينا بالغت إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سَلْهُم أَيْنُهُ بذَالكَ زَعِيمٌ أم لهم شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إن كانوا صادقين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 وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَا مَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ